أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَادِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ سَأَمَا يَحْكُمُ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتٍ وَلَا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 يدخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئلا نصر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 مع قالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فع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 رو إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو يروا كيف يبدع الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فعنجاه الله من النار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 أَمَرَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أعتنا بعذاب الله إلا أن قال أعتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهركوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن وأهله إلا مرحبا كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا وضاق بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا امرأتك كانت من الغابرين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 فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم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 من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرتنا وما كان الله ليظلمهم وَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا عنفسهم يظلمون.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 وعقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادنوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 ثم لما جاءهم العذاب ولياتي انهم باغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا ان ان ارضي واسعه فانيا كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات نبوء أنهم من الجنة غرفا غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم جر العاملين الذين صبروا الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يت وكنون وكعيم من دابة لا تحملرزقها الله يرزقها وعيكم الله يرزقها وعيكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا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 Lauka nojaa naamon, vaidaa rokkivu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, vuu, لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا haraman, حَرَمًا آمِنًا hatofunna, sumin, مِنْ afabilbatu, minuun, يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جحنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبُلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين